111. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد 112. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 113. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد 114. فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب 121. إن ربك لبالمرصاد 122. فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما 119. وإذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين